الحادي عشر من ربيع ا ل ث ا ن ي عام ثلاث وثلاثين و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف قال الشيخ بكر ب ن عبد الله أ ب و زيد في كتابه ح ل ي طالب العلم وقد ب ص د ا ل ص ف د ي في الوفي الرد علي و ع ن ه و ع ن ه ا ل زبيلي في شرح الاحياء عن عدد من العلماء م ع ل لين له ب ع د ة علا منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه ا ل س ا د س ة يوجد في الكتاب أ ش ي ا ء تصد عن العلم وهي معدومه عند المعلم وهي التصحيح العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزواغان البصر و ق ل ة ا ل خ ب ر ة ب ا ل إ ع ر ا ب أ و فساد الموجود منه و إ ص ل ا ح الكتاب و ك ت ا ب ة ما لا ي ق ر أ و ق ر ا ء ة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ و ر د ا ء ة ا ل ن ق ل و إ د م ا ج القارئ مواضع المقاطع و خ ل ط مبادئ التعليم وذكر أ ل ف ا ظ مصطلح عليها في تلك ا ل ص ن ا ع ة و أ ل ف ا ظ ي و ن ا ن ي ة لم يخرجها الناقل من ا ل ل غ ة كالنورس فهذه كلها م ع و ق ة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم و إ ذ ا كان ا ل أ م ر على هذه ا ل ص و ر ة فالقراء على العلماء أ ج د ى و أ ف ض ل من ق ر ا ء ة ا ل إ ن س ا ن لنفسه وهو م ا أ ر د ن ا بيانه قال الصفه دي ولهذا قال العلماء لا ت أ خ ذ العلم من صحفي ولا من مصحفي يعني لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن على من ق ر أ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أ خ ذ ذلك من الصحف انتهى والدليل المادي القائم على بطلان ن ظ ر ة ا بن رضوان أ ن ك ترى آ ل ا ف التراجم والسير على اختلاف ا ل أ ز م ا ن ومر الاعصاب وتنبع المعارف م ش ح و ن ة ب ا ل ت س م ي ة الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر وانظر ش ج ر ة من ا ل م ق ت ر ي ن عن الشيوخ حتى بلغ بعض بعضهم ا ل أ ل و ف ة كما في العزاب من الاسفار إ س ف ر لراقمه العزاب ل كما ا من في إ لراقمه وكان أ ب و حيان محمد يوسف ا ل أ ن د ل س ي المتوفى س ن ة خمس واربعين وسبعمائه هجري إذا ذكر عنده ابن مالك عنده ي ق وروى ل وقال الوليد كان الأوزاعي يقول العلم أين شيوخه كان كان هذا ك ي يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير م فلما ا الرجال الكتب دخل دخل أهله ر و مثلها بن المبارك عن ا ل أ و ز ا ع ي ولا ريب أ ن ا ل أ خ ذ من الصحف و ب ا ل ا ج ا ز ة يقع فيه خلل ولا س ي م في ذلك العصر حيث لم يكن بعد, لم يكن بعد نقط ولا شكل ف ت ت ص ح في ا ل ك ل م ة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في ا ل أ خ ذ من أ ف و ا ه الرجال وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف ا ل ر و ا ي ة من كتاب محرر انتهى ولبن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له ولبعضهم من لم يشافه عالما في فيقينه في المشكلات فيقينه في المشكلات ولبن خلدون نفيس من فيقينه ظنونه فيقينه ظنونه له ولبعضهم بوصوله لم مبحث في في في في وكان ابو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أ ن الكتب تهدي أ خ ا فهم ل إ د ر ا ك العلوم وما يدري الجهول ب أ ن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إ ذ ا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس ا ل أ م و ر عليك حتى تصير أ ظ ل من توما ل ح م الحكيم الحمد لله بالعالمين アメリカのお話を聞いてくれていると思います。 なんでこんな感じでしょうか カラーワンズゼビディフィシャフィルエヒア。アイワナカラーゼビディアンスソファデ رد به ا ل ー ف د ي عن علي بن リブロドワール。カラーアン د ダディミナルオレマーモアリディナルアイアロ ر د なので、この ن ال ال الشيوخ. アハミルクトウ。ウォリマダンアハミルクト م パレ ا トウ、レイマンド ل ハウ。ファアダルダリケでエッドエ ي ア、ミンハ、マパラハブノバトワン、و ェロ ا ل س ا د س ェロディ ل ラ、エブロドワン。アサ الرد عليه يوجد في الكتاب أشياء ت ص د エシア、トソ ل アリンエン、ワヘヤ、マドウマトウン、インデルモアルデ أ ش ي ا ء 私たちはそれを読んでいるときに、私たちはそれを読んでいるときに、私たちはそれを読んでいるときに、私たちはそれを読んでいるときに、私たちはそれを読んでいるときに、私たちはそれを読んでいるときに、 و يكتب ل ي ق ر أ العلماء لا من تنشخ ي على الكتب قال أ ي هذه ا ل أ ش ي ا ء التي تصد وهي التصحيح العارض من اشتباه الحروف مع عدم ا ل ن ف ض التصحيح العارض تعرفون في الزمن ا ل أ و ل ليس هناك نقط إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يضبطوا ا ل ك ل م ة وهي م ن ق و ط ة ضبطوها بالحروف بالحاء ا ل م ه م ل ة アマンスの数値は1つの数値です。 مثلا عبس ا وعيش ا ا ل رسم وحد ا عندهم عبس ا وعيش ا ا ل رسم ع ن د ه م وحد ا ل أ ن ه ليس ث م ن ق ط ة لكن كيف يفرد بين عبس ا وعيش ا يقول عبس ا بلعين ا ا ل م ه م ل ة ثم بعدها ب ا ء موحدة وآخره سين م ه م ا ة عبس ا عيش ا بعين م ه م ل ة ثم ي ا ت ح ت ا ن ي ة ثم آ خ ر ه شين فبهذا يفرق بين ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة عندما ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن ي أ خ ذ من الكتب من غير أ ن يكون مثل هذا يلتبس عليه كثير من الحروف ل ه ذ ا تصحفت على ج م ا ع ة من المحدثين كلمات ك ث ي ر ة مثل مزاحم ومراجم وعمر بن عثمان وعثمان بن ع م ر تقديم و ت أ خ ي ر ولذا صنف ج م ا ع ة من اهل ا ل ع ن في التصحيفات ككتاب العسكري رحمه الله تعالى تصحيفات المحدثين فهذا إ ذ ا لم ت أ خ ذ ه عن ا ل أ ش ي ا ء يلتبس عليك ل أ ن ه ليس هناك س ي ا ء تفهم منه المعنى أ و مثلا ق ا ع د ة ترجع إ ل ي ه ا من حيث ا ل إ ع ر ا ب ل أ ن بعض خ ا ص ة في أ س م ا ء الرواه لا تنظر تحت ق ا ع د ة حتى تقول وزن أ و ق ا ع د ة يرجع إ ل ي ه ا لا هذا أ م ر توقيفي قال هنا قال مع عدم اللفظ والغلط ب ز و غ ا ن البصر ا ل غلط ب ز و غ ا ن البصر هذا يحدث كثير ف أ ح ي ا ن ا ي ق ر أ في ا ل ص ط ر ا ل أ و ل ينتقل البصر إ ل ى ا ل ص ط ر الثالث ويسقط عليه الصدر أ و أ ك ث ر فيلتبس عليه المعنى أ و ينتقل البصر من ك ل م ة ي ق ر أ ه ا ويظنها ك ل م ة أ خ ر ى بدلا هذا موجود جاء بعض من ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن إ ل ى محبه الى قارئ فقال ق و ل ه إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ستين أ و تسعين إ ي ا ك نعبد إ ي ا ك ستين أ و تسعين ثم قال مستدركا ل ل ي أمي أ ق ر أ ه ا تسعين ا ح ت ي ا ط ة هي سبعين لكن في ا ل ق ر ا ء ة ا ل أ و ل ى والكتابه ا ل أ و ل ى ليس هناك ن ق ط ف تشكل نستعين بسبعين وستين بسبعين وتسعين وقال سبعين أ و تسعين كلاهما فيها عين ف ق ا ل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك سبعين أ و إ ي ا ك تسعين ف أ ن ا أ ق ر أ ه اياك تسعين من أ ج ل أ الا أ خ س ر عشرين إ ي ا ك هذا سبب ه عدم الاخذ عن ا ل أ ش ي ا ء و عدم الاخذ عن القراء و أ ف و ا ه الرجال و جعل ا ل س ق ا ي ة في رجل أ خ ي ه ق ر أ ه ا عثمان بن ابي شيب فضرب بينهم بسن نور ا لهناب ل ولكن هناك و ه ذ اشياء في أ كثيره فاذا لم تؤخذ من افواه الرجال زار البصر ودل الفهم فايقول هنا بزوار غ البصر وكلت الخبره وخبره ا ل ة تأخذ ا ل أ خ ل ى الاشياء بالاعراب الاعراب غير المال ع ن إ ذ 違います。 أ و فساد الموجود منه و إ ص ل ا ح الكتاب إ ص ل ا ح الكتاب بمعنى أ ن ه يذهب ربما يرى أ ن ا ل ك ل م ة غلط فيذهب في الحاشيه ويقول هذا الصواب كذا وكذا وهذا كثير ض ا ي ن ا ه م ن ي ت ج ر ع على ا ل إ ص ل ا ح ويظن أ ن الصواب يعني ما أ ص ل ح ه و إ ص ل ا ح ه في ا ل ح ق ي ق ة يحتاج إ ل ى إ ص ل ا ح مثلا كالشمس في ر ا ب ع ة النهار أ و في ر ا ئ ع ة النهار ر ا ئ ع ة النهار الصواب ل غ ة ر ا ئ ع ة النهار ي أ ت ي بعضهم يقول صوابه ر ا ئ ع ة النهار فهذا ناتج عن عدم ا ل أ خ ذ على ا ل أ ش ي ا خ أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يتمرس في ا ل أ خ ذ على ا ل أ ش ي ا خ فتجده عنده ث ق ا ف ة ق ر أ ه ا لم يتقنها لم يعرضها على أ ه ل العلم على أ ه ل الاتقان فتجد عنده الغلط كثيرا فتصحيحه يحتاج إ ل ى تصحيح قال هنا و ك ت ا ب ة ما لا ي ق ر أ بعض الحروف تكتب ولا ت ق ر أ كما هو معروف في رسم ا ل ق ر آ ن و ق ر ا ء ة ما لا يكتب هناك أ ش ي ا ء ت ق ر أ ولا تكتب フランはあなたが言うときに、あなたがときに、ときに、あときに、あなたが言言うたがとに、あなたたが言うときに、あなたが言うときに、あなたが言あなたが言うときに、あなたが言うときに、あなたががあなたが言うときに、あなたが言うときに、あなたが言うときに、あなたが言うときに、あなたが なんでなんでな ا حدثنا ق ت, ت ا んでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでな ا でなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでな حدثنا ق ت ا د ة عن أ ن س ك م شيوخ البخاري على هذا أ ر ب ع ه واحد و فقط ل أ ن هناك ك ل م ة ت ق ر أ ولا تكتب وهي ك ل م ة قال حدثنا البخاري قال حدثنا سفيان قال حدثنا ا ل أ ع م ش قال حدثنا ق ت ا د ة هذا يعني مما ي ق ر أ ولا يكتب كذلك الرموز なまずは何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言 なので、私はここにあることを知っています。 もしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも ただ ا に言う ا おり خ す。 على الآن على عن الان أ ش ي ا ل آ ابن خ ز ي ن ة له ص ل ا ح ا ت سياتي كلام عن ا ل ص ل ا ح ا ت فاشاهد ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يحتاج إ ل ى أ ن ي أ خ ذ عن الشيوخ من أ ج ل أ ن ي أ خ ذ علما صحيحا عاريا عن التصحيف والغلط يقول هنا و ق ر ا ء ة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب تعرف مذهب صاحب الكتاب لتسلم ا ل خ ط أ و ل أ ج ل أ ن لا تقوله صاحب الكتاب ما لم يقله 私はこのように言うと、私はこのように言うと、私はこのように言のように言うと、私はこのように言うと、私はこのよう ハーフィーはあ ي たの名前を書いているときに、私はあなたの名前を書 ل ている ا きに、私はあなたの名前を書いているときに、私は و な ل ح ا ف ظ بن ح いるときに、 فيما يقارب ث م ا ن م ا ئ ة وواحد وخمسين. وخمسين وثمانمائة يعني بين وفاتيهما م ا ئ ة س ن ة مائة سنة ففيها ثلاث طبقات أو طبقتين ا أو ط ب ق ت ف م ن م ق ص و د شيخنا شيخ ا ل إ س ل ا م هذا كيف تعرفه هذا تعرف ب ا ل أ خ ذ عن الشيوخ فالمراد به شيخه أ ب و حفص المنقيم صاحب كتاب ل ح ا س م الاستلاح よく聞いてみると。 オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメのテンシース・オるメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシース・オーメンテンシー ال أن ة よく知らない ثم يذكر الحديث تحدثنا فلان فلان عن عن و ل ا ن احيانا هذا ل الحديث ء ا م ت ن مغزة يقول ن ا لك د يقطعه ي ذ اخبارنا الحديث به فلان عن الى ان يسوق ا ل س ن د فنبى ا ه م العلم على هذا الاستراحه هذا كيف تعرفه تعرفه ب ا ل أ خ ذ ع ل ى الاشياخ و ب م ع ر ف ة م ص ط ل ح ا ت الايمن قال وسقم النسخ أ و النسخ سقم النسخ يكون سبب ا ل أ س ب ا ب أ ن يضل الفهم خ ا ص ة من ا ل ز م ن ا ل أ و ل ص ع و ب ة ا ل ق ر ا ء ة و أ ح ي ا ن ا سقم النسخ كذلك إ ذ ا أ ن ت تعتمد على الكتب هناك كتب ربما يكون فيها السقط كثيرا و ا ل تصحي بكثير حتى أن ا ل إ ن س ا ن لا يفهم الناس تسقط عباره ا ت ح و تسقط ا ص ط و ا ه و هناك في ا ل كتب المطبوع ة يحصل ا ل ت ص ح ي ط و ا ل ت ح ر ي ف و ا ل سقط بكثر ة ف إ ذ ا ا ع تمتع د ل ى الكتب صار ع ل م ك ا ب ن ي ي ن على أ م و ر م ص ح ف ة م ح ر ف ة في ه ا ن ق ص ب خ ل ا ف مكانه ا من ل ع ل و の ا ل ش ي わ قال و س を言 ا ل ن を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを ن う ن とを言うことを言うことを言 ن ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 م ことを言うことを言うことを言うことを言うことを ق ي ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを تفهم ا ل م ع ن なので、このようなものを見てください。 أ و يريد س ؤ ا ل أ و يجيب عنه لانك ما أ خ ذ ت عن الشيوخ قال وخلط مبادئ ا ل ت ع ل ي ق وذكر أ ل ف ا ظ مصطلح عليها لتلك ا ل ص ن ا ع ة كل ص ن ا ع ة لها أ ل ف ا ظ متفق عليها مثلا أ ح ي ا ن ا يقول مثلا رواه ا ل ش ي خ ا قال به ا ل ش ي خ ا عدله ا ل ش ي خ ا عبارات ك ث ي ر ة أ ح ي ا ن ا يراد بها البخاري ومسلم و أ ح ي ا ن ا يراد بها ا ل إ م ا م أ ح م د ويحيى بن معي ن كما ر أ ي ت ا ل إ م ا م ابن حبان رحمه الله تعالى يقول و م ر ض فيه القول الشيخان ق و ل ل ا من الشيخان ثم ذكر أ ن ه ا ل إ م ا م أ ح م د و ا ل إ م ا م يحيى بن معي ن ف أ ن ت كل ص ن ا ع ة لها مصطفى どうしてもそれが見つかった。 プロジェクトの時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 مثلا يعني على سبيل المثال أ ه ل الحديث أ ه ل الفقه أ ه ل ا ل ل غ ة إ ل ى غير ذلك كل ي ط ل ب مصطلحات وقد يريد بهذه المصطلحات غير المصطلحات في الفن الاخر آ خ ر يريد ب ه غير في المصطلحات الفن ا ل آ السيوقي يقول قال شيخ ا ل إ س ل ا م خ ا ص ة في كتاب البحر الذي ز خ ر من م ر ا د ي シークレスラーの時に言うと、彼はシ ا クレスラーの時に言うと、彼はシークレスラーの時に言うと、彼はシークレスラーの ل に ر ا と、 私はこのように言うときに、私の言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うとき ا ل はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの言うときに、私はあなたの لم يخرجها الناقل من ا ل ل غ ة بمعنى أ ن ه لم يعربها لم يخرجها الناقل من ا ل ل غ ة أ ي لم يعربها بقيت على ا ل ل غ ة ا ل ي و ن ا ن ي ة أ ن ت إ ذ ا لم ت أ خ ذ عن الشيوخ تبس عليك هذا اللغه وهناك حتى الفاظ يعبد بها الفقهاء هي ق د ي م ة الفاظ ق د ي م ة لكن لو جئت ا ل آ ن ت ق ر أ ه ا في كتاب من كتب ا ل ق د ي م ة ما تفهمه سرجين 私はすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐに عندهم شوارع مقفله وشوارع م ف ت و ح ة ولهم تعبيرات عن هذا الشارع وذاك الشارع الطرق المقصود بالشارع الطريق وهكذا في مصطلحات أ خ ر ى في الثقه أ و في غيره فهذا يحتاج أ ن ي أ خ ذ ه طالب العلم عن ا ل أ ش ي ا ء قال و أ ل ف ا ظ ي و ن ا ن ي ة لم يخرجها الناقل ومن اللغه ك ا ل ن و روس ファン في それ ر و ること ا ى. ي, ي, ي, ي ج ま س وقتا ليس باليسير حتى يقف على معناه ثم ي ر ج ع ويقرا والتبس عليه ما هو الكتاب الكلام ا ل أ و ل والثاني لكن عندما ت ق ر أ على شيخ هذا العلاء كله قد أ ز ا ل ه عنك الشيخ فيقول هنا قال من تكلفه عند ق ر ا ء ت ي على المعلم و إ ذ ا كان ا ل أ م ر على هذه ا ل ص و ر ة ف ا ل ق ر ا ء ة على العلماء أ ج د ى وافضل من ق ر ا ء ة ا ل إ ن س ا ن لنفسه よく聞いてください。 يسند ركبهم بركب العلماء إ ن م ا يستغني بالكتب عن العلماء وكذلك المصحف هو الذي ي ق ر أ ويحفظ من ا ل م ص ح ف مع تيسر القراء والحفاظ قال ق العلماء ا ل لا ت أ خ ذ العلم عن مصحفي من, من صحفي ولا من مصحفي يعني لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن على من ق ر أ من ا ل م ص ح ف ولا الحديث وغيرهم على من أخذ ذلك من ل ل ا أي ل ص を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ل と ل 言 ل ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う يكاد يدفعه うことを言うことを ل う ل と ل 言うことを言うことを言うことを言うこ ن を言うことを言う و とを أ ن ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ トラジルのを見てるてみると、トラジルを見てみると、トラジルを見てみると、ると、トラジルを見てと、トラジルを見てみると、トラジルを見てみると、トラジルを見てみてみると、トラジルを見てみると、トラジルを見てみると、トラを見てみると、ると、トラジを見てみると、トラジルを見てみると、を見と、トラると、トラジルを見てみると、 私たちはこのように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるように見えるよう الصفري وكتاب ابن العمال و كذلك ت ا ب ك يعني بعض أ ه ل العلم كتب بعض أ ه ل العلم م ص ن ف ة في هذا الباب تجد أ ن ه م أ و ل ما ي ب د أ و ن بعد ضبط اسم الراوي وتاريخ ميلاده أ و م ي ل ا د ت ه ي ب د أ و ن في ذكر شيوخه م ب ا ش ر ة ي ب د أ بذكر شيوخه هذه أ و ل م ي ز ة للراوي قال آ ل ا ف التراجم والسير على اختلاف ا ل أ ز م ا ت ومر ا ل أ ع ص ا ب وتنوع ا ل م ع ا ل ك م ش ح و ن ة ب ت س م ي ة الشيخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر أ ي منهم من ك ف ر ه شيوخهم ويعدونه من ميزات ويدل على ا ل ه م ة ويدل على ا ل ر ح ل ة ويدل على النشاط والجد والاجتهاد في ا ل ق ر ا ذكر في ت ر ج م ة ابن حبان الفي شيخ قال ا ل إ م ا م الذهبي لما ذكر بعض الشيوخ قال وصل و الى إ الفي شيخ قال ه ك ذ الفي ف ت ك ن الهمم يا لعاك ل شيخ ابن حبه صاحب ك ت ا الثقات صاحب ك ت ا الصحيح صاحب ك ت ا المجروحين وغيرها من ك م هكذا الهمم فهم كانوا يتنافسون في ا ل ا خ ر ا ل أ ش ي ا ء كلما كثرت شيوخه كثره ابنه و ازداد تواضعا و ازداد حما و تقب فهمه أ و ن ف د فهمه و كان من يعني أ ه ل العلم ا ل د ي ن يرجع إ ل ي ه م قال وانظر ش ذ ر ة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم ا ل أ ل و ب كما في العزاء من ا ل إ س ف ا ر لراقم من هو راقم ه الشيخ بكر يقصد نفسه له كتاب اسمه ا ل ع ز ة جمع فيه العلماء الذين لم يتزوجوا و هو أ ر ا د الرد يعني هو كتاب جمع و رد على أ ب ي غ د ة عبد الفتاح أ ب و غ د ة جمع فيه العلماء الذين لم يتزوجوا و ذكر في م ق د م ة الكتاب أ س ب ا ب التي جعل ت بعض أ ه ل العلم لم يتزوج و على مر التواريخ アブハイヤーの皆さんは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人のは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生を見つけたのは、あなたの人生をのあ والسبب في ذلك كما ذكر الشوكان أ ن هذا الشيء مجبول عليه فطر ي كثير من الناس كل م ن ب غ في علم تجده يتنقص من قبله في هذا العلم ليظهر نفسه ابن مالك كان يتنقص الزمخشري والزمخشري حليم ب أ ن يتنقص رجل معتزل ي إ ل ا أ ن ه في ا ل ل غ ة ممن تمكن فكان ابن مالك يتنقص فجاء ابو حيان يتنقص بالمالك جاء ا بن هشام يتنقص, يتنقص أ ب ا حيه وهذه س ن ة ذكرها ا ل إ م ا م الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع وقال الوليد كان ا ل أ و ز ا ع ي الوليد هذا الذي يدعى ا ل أ و ز ا ع ي غالبا هو الوليد بن مسلم وهو من أ ه ل الشام و ا ل أ و ز ا ع ي ش ا م ي إ م ا م أ ه ل بيروت كان ا ل أ و ز ا ع ي يقول كان هذا العلم キリーマン يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير اهلهم لما دخل في الكتب بمعنى と ن ه, ه, ه, ه, ه م صاروا يكتبونهم دخل فيه غير اهلهم الذين لا يحفظون ولا يفهمون جعلوا يقتنون الكتب وينظرون فيها وجلسوا وتصدروا في, وج وت في المجالس كان قبل ذلك العلم كما سبق معنا ما دخل معك ح م ا كان العلم م ح ف و ظ うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ل を言うこと ل 言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと ت 言うことを言うこ د を言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ا を言う ا とを言うことを言うことを言うことを言うこ ا を言うことを言うことを言う ر とを言うことを言う ا とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ا を言うことを言うことを言 ل ことを言うことを言うことを言う しかし、このシークレットリミートはここにある ل きに、このシークレットリミートリミートリミートリ م ートリミートリミートリミートリミートリミートリミートリミ م トリミー ل リミートリミートリミートリミ ل トリミ ي トリ ل ートリミートリミートリミートリミートリミートリミートリミー ا リミートリミートリミートリミートリミートリミートリミートリミートリミートリミートリミート ف ا ل آ ن إ ذ ا جاء يحدث بكم يحدث ب أ ل ف و ب س ت ة آ ل ا ف س ت ة ا ل م س م و ع كم أ ل ف ه ذ ه السته ة قد يحصل ي ف ا خلل قد يحصل فيها خلل لوجود الخلل في الكتاب أ و ل ز و غ ا ن البصر أ و للتصحيح أ و ل ر د ا ء ة النسخ إ ل ى غير ذلك مما ذكر فيحصل شيء من الخلل هذا المراد بالكلام المصنف なしは、このようなるでの言葉あ言あことがあきます。 الجن يكتبونها ج ح ا ء خ ا ء ا ل آ ن إ ذ ا أ ر د ت أ ن تكتب خالد تكتبها بدون نقطه كيف يضبطها يقول بخاء منقوطه ومنهم من يقول معجم و إ ذ ا أ ر ا د الحاء مثلا حمار يقول بحاء مهمله أ ي مهمله من إ ي ش من النقل و إ ذ ا كتب جمل يقول ب إ ي ش بالجيم لماذا الان حتى هنا هذا يعني تستفيد منه أ ن ت لماذا هنا قال بالجيم وهناك قال بالحائل ا ل م ه م ل ة وهناك قال ب ا ل خ ا ئ المنقوطه لماذا يعني هنا قال في الجيم لم يقل منقوطه من تحت لماذا ハーフレームは م ن ط و ط ه من فوق عرفنا أ ن ه ا خاء جئنا للجين ال جين رسمها يشتبه بالخاء و الحاء فما يقول م ه م ل ة ولا يقول م ع ج م ة ولا م ن ق ط ة يقول جين غين و عين يعجم نعم يعجم عين غين نفس ال ذال و ا ل دال الراء و الزايل يقول م ه م ل ة و غير م ه م ل ة لا ل أ ن الراء في رسمها غير الزاي في رسمها فيقول بالراء او الزاي هكذا وهذا تجدونه خ ا ص ة من يعتني بهذا هذا كذلك يحتاج إ ل ي ه ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكتب أ و يؤلف ويضبط ا ل ك ل م ة فهذا يتنبه فيه والا وقع في ا ل خ ط أ الذي ي ن ت ق د عليه قال و ل س ي م ا في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل فتصحى ت ب ا ل ك ل م ة بما ي ح ي ل المعنى ص ح ي ا ل ك ل م ة ب أ ن ان يحل ا المعنى ويظل أ ن ه راوي غير الراوي او ل ر ا ي أو ا ل ك ل م ة غير ا ل ك ل م ة ومثل بعضهم ص ح ا ف أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يصلي إ ل ى ع ن ز ة ع ن ز ة صحافه ع ن ز ة ث م ق ر أ ه ا ش ف ق ر أ ه ا بالمعنى ا ل ع ن ز ة هي الحرب ا ل ع ن ز ة ほかの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人 ر و な ه, ه. ال ة, ب ب ه ا 人はあなたの人はあなたの人はあな ا の人はあなたの人はあな ه の人はあなたの人はあなた ا 人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあ ي た ل 人はあなたの人 ل あなたの人はあなたの人はあなたの人はあな ا ل 人はあなたの人はあな ي の人はあな ا の人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあな بعض ا ل م ح د ث ي ن كان له مستمد لكثره من يحضر الحديث وكثره من يحضر في المجلس أ ح ي ا ن ا يكون في المجلس الواحد كما ذكر في مجلس م ي المجلس ن ب ستين ل ت الرمال بين كل مجموعة يجعل مجموعة يقوم ج ل فيقول ل ا ح ح د د ث ث ن ف ا ذاك حدثنا ن يقول في ل ا ن س م ع من وراء ا ل م س ت م ل ي الثاني 何故で言でのかというと、私は何故で言うのかというと、というと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言うのかというと、私は何故で言う غير ما يقال ويفهم غير ما يقول ويقول غير ما يسمعه فيمسخ العلم على يده ل أ ن هذا ناتج عن التصحيف وناتج عن ق ل ة الفهم ف ا ل آ ن من و ر ا ء ه م يحصل لهم الخلل الكبير هو يسمع يقول حدثنا فلان وفلان يسمع غير ما يقال ويقول غير ما سمع وهذا يعني يحصل به الخلل فيقول هنا فتتصحى ب ا ل ك ل م ة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الاخذ من أ ف و ا ه الرجال وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف ا ل ر و ا ي ة من كتاب محرم أ ل ف بعض أ ه ل العلم في أ و ه ا م مالك وذكر كذلك عن ش ع ب وأمير مؤمنين في الحديث وابو س ف ي ن الثوي داود ا ل ط ي ا ل س ي وجماعه الحفاظ ولهذا كان ا ل إ م ا م أ ح م د لا يحدث إ ل ا من كتاب خوفا من الوقوع في الوهم ر كذلك كتاب كتاب أخذ التحديد أولى العلم قال والابن خلدون في حفظ فمن شيخ مسجد من من من من باب أو أو مبحث النفيس في هذا أ ي في م س أ ل ه ا ل آ خ ر عن الشيوخ كما في ا ل م ق د م ة اي كتاب المقدمه له اي كما في ا ل م ق د م ة له اي ل ب ا ل خلدون ولبعضهم من لم يشافع عالما باصوله فيقينه في المشكلات ظنونه أ م و ر ا ل م ش ك ل ة الذي ي أ خ ذ ه ا عن الشيخ تصير عنده أ م و ر و ا ض ح ة ليس فيها نفس أ م ا الذي أ خ ذ عن الشيوخ تلتبس عليه ا ل أ م و ر وتلتبس عليه المسائل التي لا ت ك ا ب تلتبس عن غيره قال وكان أ ب و حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أ ن الكتب تهدي غمر المبتدئ الصغير الذي لم يتمرس قال أ خ ا فهم ل إ د ر ا ك العلوم أ ي يظن أ ن ه ا تهدي ا ل إ ن س ا ن ل أ ج ل أ ن يفهم العلوم الاستقلال بالكتب وما ي د ر الجهول ب أ ن فيها ガワモドはイラッアクルファヒーニア ي アクル الذكي أ م و ر ガ ا م ド وكما سبق معنا العلم كالصندوق وله يعني مفتاح و م ف ت ي ح ب أ ي د ي العلماء قال إ ذ ا ر م ت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وهذا أ م ر واضح ان ا ل إ ن س ا ن يفهم ولكن يجب ان يكون المراه في الاعداء ويقولون ا ل ا ي ا ل أ ح ك ا م أو نحو ذ ل ك و ت ن ب س ا ل أ م و ر ع ل ي ه حتى ت ص ي ك و ن في الاعداء ويكون في ا أفتى ب ج و ا ز أن ي ت ز و ج ا ل ن في الاعداء ل ويكون في ا ل ا ع د ا غرسه وهو الذي رباه فهو أ و ل ى به وكان يضرب به المثل في الجهل كان جهله جهلا مركب, جهل جهل مركب. الجهل المركب هو الذي يجهل الشيء على ح ق ي ق ة ويظن أ ن ه يعلم الجهل البسيط هو الذي لا يعلم ويعلم أ ن ه لا يعلم لهذا قسم ا ل إ م ا م الخليل ا بن أ ح م د الناس إ ل ى أ ر ب ع ة رجل يدري ويدري أ ن ه يدري فهذا عالم ف ا س أ ل ه ورجل يدري ولا يدري أ ن ه يدري فهذا غافل فذكره ورجل لا يدري ويدري أ ن ه لا يدري هذا من جاهل جاهل البسيط فهذا جاهل فعلمه ورجل لا يدري ハ ا ーはあなたのお話を聞いてください。 どうし ه も بسيط う ح س ن منه فيقول لو أ ن ص ف الدهر كنت أ ر ك ب ف أ ن ا جاهل بسيط و صاحبي جاهل جهلا مركب